كلما دحاك الشيطان الى ان تأصيه الله فتذكر ما نعمت ان يجعلك الله ممن يمتع برؤيته فانك اذا تذكرت جلال الله جلال الله وعظمته وجماله وكماله اشتاق قلبك الى هذه النعمه هذا والله اعظم إذا وقر القلب أعظم ما يحجم بالعبد عن المعاصي قال الله عن أهل معصيته يبين نكاله لهم قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يمنعون يحجبون من وجه الله فدل على أن أعظم النعيم رؤية وجه الله الكريم جل جلاله ونحن على يقين أن أعمالنا أقوالنا أفعالنا صرائرنا لا تؤهلنا لهذا الأمر البتة لكن كما نقول في هذه الدروس وغيرها المعول على رحمة الله وحسن الظن به جل